وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أخوة الكرام اليوم نتكلم على العلم تعريف العلم العلم اسم مفعول لغة هو إذ مفعول من أعلم بكذا فهو معلم فهو معلم العلم معناها المرض العلم معناها المرض اصطلاحا هو العلم اصطلاحا بمتغام خفيف يضع فيه الحديث مع ان ظاهر المسناف الثلام سبب غامض خفيف والسبب غامض طيب يعني يخرج فيه السبب الظاهر كان الاسبطاع كان إعبار فهنا ثبب غامض فالعلا سبب الغامض خفي مع ان ظاهر المسناف الثلام والحديث المعاد هو الحديث الذي اطلع عليه غنماء أو, أو اطلع فيه على عينه خفيا تقبضح في صاحبه بالمعان مع ان ظاهر السند السلام. تكون في السند وتكون في المد. تكون في في المد. وهي ستة أنواع. ستة في السند في السند وفي المد. في لا في ولا في المد. عله بالسند تفضح في السند دون المسجد طيب اقول العله العله معناها المرض وفي الاصطلاح سبب منخفضي قوي يضعف في فيه الحديث وهو انواع سند عله بالسند وعله بالمسجد العله بالسند وبالمسجد ثلاث انواع عله بالسند تفضح في السند وتفضح في المد. الثالث عله في السند لا تقدح لك الثمث ولا في الثالث علّة في الثمث تقدح في الثمث دون المد يعني السند فيه شيء لكن المد صحيح وهذا منه أحرص ياسيرة في البخاري ومسر يكون الإستاذ فيه كلام في رجل ضعيف رأى له البخاري هو مثل من حديثه لكن على كل حتى لو ينتقل هذا الرجل مصحيح فالحديث المد مد الحديث كالشمس ظاهر صحيح طيب عندنا الثالثه في الثلث تقضح قدام المس لا في المت. المت على كل اللي يكون طيب الرابعه في المس لا تقضح لا في المد ولا في في المد لا تقضح في المس ولا في الثلث الاخيره الا في المد تقضح في المد دون في دون السمت. هذه سته الانواع اللي رائع ولا نقدر التوصيل ولا عندنا السبوره جاهزه حتى مر بالامثلة عاد، لكننا نشير إليها حتى تصلت هذا الماد. فإذا شرعنا بالكلام عن علاس الحديث أو تمرضنا عمليا الصحيح والضيف للحديث، فيمكن علينا تقص هذه الماد. أقول كيف يعرف النقطة الثانية؟ كيف يعرف المرء علاس؟ كيف يصل المرء إلى علاس الحديث؟ إذا قلنا هذا الحديث فيه علاس، الحديث ضعيف وضاع من الحديث لأن فيه بعض العلاس لا علا واحدة. كيف يصل المرء إلى هذه هدوا الظهور عبد الغنباء قلت لنا لا, لا تكون إلا خفية وهذا لا أقول لنا إلا الجهابزة من العلماء الذين تقدروا أن تكونوا مباحة ومباركة وتدرما وتدريبا على التصحيح والمضايير بل وارعوا لأقوال أهل الإلم وكتب أهل الإلم التي نصدقوا وبيّنوا عيلة أحالي كالجهبية لوصول إلى كما قال أهري بن المدينة إلة الحديث تظهر من جبهة رواية. علم الحديث تظهر بجمع الروايات أحمد تعرف كيف يعرف العالم علم علم الحديث بجمع الروايات؟ كيف يعرف الله العلمة بجمع الروايات؟ وهذا قول من النديني، طبيب العلم هو اللي بيعلم المقاري جاد يكون مضطنع في العلم ليس هو النظر في السند الأول والثند الثاني والثند الثالث إذا وجد مدلس في هذا السند وولد أبصق في السنة الآخر السنة الأول والسنة الثانية فيه رجل زاي فأكيد هذه عيلة لابد إنهن حط عنها أيضا عندما تحتي في الرفع والوض أو في الوض والرفع والوض والوض فعندما يأتي الأصل من الحديث والروايات التي المجتمع عنده سيعلم من الذي أنه عرض هذا الحديث أو انطاعف فيني هذا الحديث إذن أول الطرق لمعرفة عله الحديث هو جمع روايات الحديث كما قالت ابن المدينة الثاني الرجوع للكتب العلد. العلد المتقدمون علماء باعوا رسولها من أجل الروايث فهؤلاء لهم كتب خاصة ينصحون فيها الأحاديث فالعلد الدراسطني وهذا اوسع الكتب الذي تكلمت عنه الان في الاحاديث واذا ايضا العلل في ابي كتاب التاريخ الكامل المقارن كتاب الكامل للضعفاء لابن عدي المراد على هذه الكتب يقع ويعرف العلم التي بها ضعف رواه الاحاديث الفائده اعلان الحديث بالمطول وهذا قد العام الماضي كامل نقض مطول الثم ينظر في المنزل إذا خالف القواعد الكليه للشريعة إذا خالف كتاب الله إذا خالف سنة النبي سأتب المتقر عليها إننا نعلم هذا الحديث فإذا يعرف القرد أو يصل الى إلى علة الحديث بحضور الثلاثة اولا جمع الثلاث الثاني النظر في كتب الربنات الثالث إلى النظر إلى القواعد الكليه للشريعة لإعدال الحديث بالمنزل الأمثلة في علة الحديث بالثمن أو في المسن المثال الأول حديث رواه تيبت متعيد قال حدثنا أبو عبد السلام الحرض عن الأعمش عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحادث لم يرفع في دوبل حتى يزلل الأرض الإذات وطيبت متعيد قال حدثنا أبو عبد السلام الحرض عن الأعمش عن أنس النملة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غرم حاله لم يرفع رقاه حتى يدوم من الأرض. ظاهر الإنسان الصحة الرجال تقال ظاهر الإنسان الصحة. العين بهذا الحديث هو عدم السماع. الذي أرجحه المحدثون على ثلاث ملايين أن, أن أنا لم يسمع الأعمش منهم. أن أنا لم يسمع الأعمش منهم. وهذا طوال حمد كبير من المحدثين. لذلك أعد الحديث بعدم سماع الأعمش. من ألف قال ابن الماليني الأعمش لم يسمع من ألف الغناس وإنما رأاه بمسجة ويصدد خلف الغناس والرؤية لابد أن يكون قد سمع من ألف وأيضا الأعمش هنا قال عن ألف يعني حتى لو قلنا بالسجور سمع الأعمش من ألف فولع إلا أخرى وإيه عن عناس المدلم المدمن حقيقة المدلم تقول إلا إذا اشترك الانماء الشروط ده ما تغطرت ما هي الشروط دي حمد على السلام التي إذا توفرت مرت عن عمل ليس دعك توفر مساله حقا بل هو اشبه ما يكون باتفاق المحددين هي اشبه ما يكون باتفاق اي عن عمل الاعمش او عن عمل المدلس في, في الصحيح اي تمر لما لان البخاري يلتقي ومذل يلتقي وهم يعرفون الحديث الذي وصل وهذا المدلس او سمع اولاده نعم هذا الذي قاله الذهبي قال الزهبي لو عشيح الملازم اللون كيف يصالح عبد الوائد تمر الأنعان لما؟ نوجه في النظر إيه ده؟ إذا الأدمة السنين الضوار العالم المحدث قد لا ما وحتى لو طافروا وطافاتهم بعض الأحديث فبالملازمة وطافة الملازمة يمحذنوا بيها انفراضا أحدان في الشاب الثالث شعبة قاد جمايتكم إيش؟ تجليس؟ أربعة الزمائة منهم الأعمش فلو شعبة نقل عن الأعمش سأتمر عن عمد الأعمش لأن شعبة قال كفيتكم تسليس الأعمش حتى لو قابل عن عمد انتهى الموضوع نحن نقل إلى هذا الجبل مثال آخر في حديث التي فيها في العنة حديث رواه يعلى سعبي عن الثوري عن عمر الزينار عن اسم عمر رضي الله عنه وعنه قال وعنه طال قال بالخيار طال هذا الحديث أصله على عبد الله ابن زيدار. هذه العلة. العلة في قالت عن الثوري عن عبد بن زيدار. والرواية الصحيحة هي عن عبد الله بن زيدار. يعني غير يعله. يقول عن الثوري عن عبد الله. ويعلى وهم على الثوري. خطأه لاذن الثوري. خطأ فيعله. يعله. المغبي عن الثوري عن عبد الله بن زيدار. فالخطأ والوهم واقع من يعله. لأن الخالث الثوري يقولون <تصفيق> هذا الحديث عن الثوري عن عبد الله بن ذر وأقطع ياله ترى وهو عن الثوري عن هم ابن ذر ولا العلم في المس لا تقطع في المس العلم في المس لكنه لا تقطع في المس في صحيح على كل حد من هم على العلم في المس حبيب أنا وهذا صحيح مسلم الكلام مات بالشيخ عبد شاكر حديث صحيح مسلم وهو ما هو قال كان المثل يقرأ الحمد لله رب العالمين صلاة ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم نفى صراحة البسمة وهذا الحديث انفرد به مسلم عن المقارن وهو من, من طريق الوليد ابن مسجد من طريق الوالد ابنه قد أعلن هذا الحديث الشفعة ودارت فيه ودارت فيه وجبان في هذا الماء أعلن هذا الحديث الشفعة ودارت فيه والمناضي وغيرهم علموا الرواية اللي فرح فيها أنت بعد ذراعه المزمد لذا لأن الحديث الصحيح وضعين مصطحيحيني أنه كان أنت يقول فالله إذا قد فتنسلم وخالف هبيباتي وخالف عمر فكانوا يستهلون بالحمد لله رب العالمين فنقله الراوي وهمت منه أو كل الشهادة منه لا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم كأنه زيبا من أنت عندما قلت عندما قال رئيس وقالف النبي وقالف أبي بكر وقالف عمر يستبتعون بالحمد لله رب العالمين كأنه قيم أنه لا يقرأ بذل الله الرحمن الرحيم وهذا بأن مخاطر والصحيحة الرواية أن الناس المسلم كان يقرأ بذل الله الرحمن الرحيم يستفر بها أو يستفر بها كما روى المسلمة رضي الله عنها وأرضاه إذا هذا أكثر مثل من المثلة على العلّة في المد وكما قلت أنواع العلّة في المد ورسلت علّة في المد لا تفتح في النض ولا في السند الا في نفس تفتح في, في, في, في, في, في, في, في ولا في السند الا في نفس تفتح في النض الا تفتح السند والعد الا بالسند تفتح في السند او النض الا بالسند لا تفتح في النض ولا في السند الا السند تفتح في السند ولا تفتح في النض الاسبوع القادم ان شاء الله او غدا في الحصه ده هنتكلم عن الاستراخ في الحديث ثم المدرج ثم بعد ذلك نتكلم على الحديث الموضوع ونصوم بقبل انتهينا من هذا الباب لمره قبل الثلاث وما تطاعتنا في الانتهاء من أمر المسهل يعملون العام الماضي ثم بعد ذلك يجب أن يكون قادر لنفذة نفاية الأخيار في حتى مع درج عمس الأحكام سنأخذ المزل وأيضا يوم اللحظ سنأخذ المزل عن طور النظيم ويوم الاثنين نفس الأرض الجنة النبيس مع المذنب حتى ننتهي من الطهارة واللياتا ونوصل إلى كتاب الحيث فننتهي من الحيث وبعد ذلك إن شاء الله أشوف الضريط إلى الكلام على السلام أقول خولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير